منتديات بريدة ستي تقدم المنشد أبو عابد السلام عليكم ورحمة الله أنا كنت نايم قوة ألولي بندهو عليك فأطبعت بصراحة عشقت الفن لا للفن لكن للذي أسمى وسددت قصيد الشعر في قلب الخنى سهما وصغت اللفظ أغنية تبيد الهم والغم عشقت الفن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك رسول الله وصى نادى وما لنغتنم الفراغاه نغتنما فضيعته إذا جاء شيغال سيجعلنا بلا جدوى نادى ما فضيعته إذا جاء شيغال سيجعلنا بلا وجد وندى رسول الله وصانا دوما لنغتنم الفراغه نغتنم رسول الله وصانا دوما لنغتنم الفراغه نغتنم فضيعته اذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جدوى ناداما فضيعته إذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جدوى ناداما ضياع الوقت من سوء الخصال لأن الوقت من نعم غوالي ضياع الوقت من سوء الخصال لأن الوقت نعم غوالي وما أعطك ربك من نعم ستسأل عنه في يوم السؤال رسول الله وصنا دوما لنغتنم الفراغ نغتنما رسول الله وصنا دوما لنغتنم الفراغ ناما. فضيعته إذا جاء شغال سيجعلنا بلا جدوى ناداما فضيعته إذا جاء شغال سيجعلنا بلا وليس الأمر يمنح بالأمان ولكن بالجهاد وبالتفاني وليس الأمر يمنح بالأمان ولكن بالجهاد وبالتفاني فيا أهل النوغاء للرشد عدو لنغتنم الدقائق والثواني رسول الله وصنا دوما لنغتنم الفراغ نغتنما رسول الله وصنا دوما لنغتنم الفراغ نغتنما فضيعته إذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جدوى ندم فضيعته اذا جاء بلا جدوى ندم كنت من اهل النعيم وفزت هناك بالخير العميم اخي ان كنت من اهل الناعيم وفزت هناك بالخير العاميم ستذكر لحظة فردت فيها فكيف بحال أصحاب الجحيم رسول الله وصنا دوما لنغتن من فراغاه نغتن رسول الله وصنا دوما لنغتن ما الفراغ نغتن ما فضيعته اذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جد ونداما فضيعته اذا جاء انشغال سيجعلنا بلا جد ونداما